اخواني هذا ما يتعلق به قسم الثلاثي الأداء والقضاء والاعاده عرفنا ان هذه من لواحق او شيء تقول من احكام خطاب الوضع أو من اللواحق او كاللواحق الجزئية له على مره تفصيله قال رحمه الله تعالى بعدما بين ما يتعلق به بالاداء وكذلك ما يقابله وهو قضاء ذكر ما يتعلق به بالاعاده والاعاده مصدر اعاد يعيد اعاده الاصل عاد اليه رجع هذا الاصل عاد عاد اليه اي رجع وبابه قال عاد يعوده يعود قال يقول يقبول يعني من باب فعل يفعل قال في المصباح المنير اعدت الشيء ارددته ثانيا ها اعدت الشيء رددته ثانيا يعني ارجعته مرة ثانية اي فعلته مره ثانيه قال ومنه اعاده الصلاة ومنه أي من هذا النوع اعاده الصلاة وهو فعلها مرة فعلها مرة مره ثانيه الصلاه المكرره تسمى اعاده فعل الصلاة مرة ثانيه يسمى يسمى اعاده وهل الاعاده تعاد نعم إذا حصل فيها خلل أو ثم ما يكون عذرا اذا كذلك الاعاده تعاد وليس المراد انه محصور او مقصور على فعل الشيء مرة ثانية فحسب ولا يكون ثالثا ولا رابعا اما المراد التكرار مراد به التكرار اذا عاد اليه رجع وبابه قال اعدت شيء ارددته ثانيا ومنه اعاده الصلاه قال وفعله فعله عبر بالفعل ولم يعبر بما فعل لان عندنا اداء ومؤدى وقضى ومقضي واعاده ومعاد اذا المفعول هو المؤدى والمقضي والمعاد والفعل هو الأداء والقضاء والاعاده اذا اذا عبر بالفعل فاراد به المعنى المصدر واذا عبر بما فعل أراد به المفعول وكلاهما متلازمان اذا عرف الادى عرف المؤدى والعكس بي بالعكس فقال فعله ولم يقل ما فعل كما عبر ابن الحاجب لما سبقه بيانه والمعاد هو المفعول كما أن المؤدة هو المفعول والمقضي هو المفعول كذلك المعاد هو هو المفعول يعني الشيء الذي فعل صلى نفسها إذا فعلت مرة ثانية فهذه الصلاة تسمى ماذا تسمى معادا تسمى معادا بمعنى ماذا انها فعلت مرة أخرى فالشيء المفعول هو الشيء المعاد وأما فعلك انت كونك كررت الصلاه مره ثانيه فعلك هذا يسمى ماذا يسمى اعاده اعدت الصلاه والصلاه معاده اعدت الصلاه والصلاه معاده كما مر بيانه قوله وفعله ضمير هنا يعود إلى الى الشيء المعاد الى الشيء المعاد هل اذا الشيء المعاد عادنا الضمير عليه هل يلزم من ذلك الدور إذا اعادنا الضمير الى الشيء المعاد كما قيل ما هو العلم معرفه المعلوم معرفه المعلوم معرفه المعلوم حينئذ نقول العلم هو معرفة المعلوم ما هو المعلوم هو ما تعلق به العلم ما هو العلم معرفه المعلوم اذا حصل ماذا حصل الدون هذا ممتنع هذا ممتنع فلا من تاويله بان نقول التعريف صحيح لكن اوله على ماذا معرفه المعلوم أي ما من شانه أن يعلم إذا لم يتعلق به العلم لم يتعلق به العلم كذلك هنا وفعه أي شيء المعاد اي الذات المجرده عن وصف الاعاده الذات المجرد عن وصف الاعاده ونرجع الضمير هنا المعاد المفهوم من الاعاده اذا لماذا قلنا فعله اراد به الشيء المعاد لكونه يتحدث ويتكلم ويعرف لنا الاعاده اذا من السياق حينئذ نعرف مرجع الضمير لانه ذكر الضمير فلا بد أن يكون الضمير اصلا عائدا إلى شيء متقدم هذه القاعدة واستثنيه بعض المواضع يعود إلى الى متاخر وليس هذا واحدا منها ليس هذا واحدا منها عنيد لا بد من التاويل لابد من من التاويل ما دام انه تكلم بهذا واتى به عنيد فعله لابد بد يكون عائدا الى شيء سابق ما هو لم يتقدم شيء وانما نقدر ماذا فعل الشيء المعاد ماخوذا من من السياق كقوله تعالى اعدل هو اقرب للتقوى اعدل هو ما تقدم شيء هو اسم يعاد اليه الضمير لان الضمير لا يعود الا للاسماء اذا عدل هذا لا يعود اليه الضمير حينئذ لا من التاويل لا من من التاويد نقول هنا أراد ماذا اراد ماذا المصدر من الذي أخبرك أن الله تعالى اراد المصدر لانه على وفق سنن العرب كذلك هو ضمير يعود إلى المصدر اين هو لم يلفظ به لم لم يلفظ به. لكن لقول القرآن نزل بلسان عربي مبين حينئذ نفسره ونحمله على ما اشتهر من من لسان العرب ومعلوم ان العرب لا تعيد الضمائر الا إلى الأسماء وهنا قد اعيد الضمير إلى جملة جمله فعليه يعدلو اذا لابد من التاويل لابد من التاويل لانه لا يمكن ان ياتي القران على وجه ضعيف عربي هذا بعيد يمكن ان ياتي على لغة فصيحه أما على لغة ضعيفه هذا لا يمكن يتعطل قرانه يتنزل به اين وجد ما ظاهر ذلك حينئذ لا من التاويل ومن ذلك لغه اكلوني ها البراغيث واسر الذين ظلموا النجو هكذا على ما مره بيان اذا نعيد هنا نقول فعله أي شيء المعادي اي فعل الشيء المعادي اخذنا مرجع الضمير هنا من السياق لان المقام يقتضي ذلك وفعله وفعله وقت الاداء أي في وقت كما عرف صاحب الاصلي في جمع الجوامع قال الاعاده فعله في وقت الأداء فعله في وقت الأداء حذف في اذا وقت منصوب على على الضرفية. في اذا وقت الأداء وقتي الاداء في اذا وقت الاداء صار معنى ظرفا ظرفا لي هل هذا قيد ام لا ظاهرها انه قيد بمعنى ان المصنف لا يرى الاعاده الا اذا كانت في في وقت الاداء في وقت الاداء فاذا قضا ووجد خلل في الصلاة يعني صلاه مختله لفقد ركن او فوات شرط فاعادها لا يسميها اعاده وانما يسميها قضاء سميها قضاء اذا هذا القيد فيه احترازا فيه احترازا قوله وقت الاداء اي في وقت الاداء كما هي عباره الاصل حينئذ اخرج ماذا اخرج القضاء اخرج قضاء لان القضاء فعل شيء خارج وقته فعل الشيء خارج وقته يعني خارج وقت ادائه حينئذ اذا كانت الاعاده مقيده بفعل الشيء المعاد في وقت الاداء اذا احترز عن إذن لا يوصف اعاده القضاء اعاده القضاء اعاده هنا بالمعنى اللغوي اعاده القضاء لا يوصف اعاده في الاصلاح فان حصل على مذهب المصنف فان حصل سمي قضاء لماذا لكونه حصر الاصلاح اعاده في وقت الاداء فما كان خارج وقت الاداء عين لا يسمى لا يسمى اعادته انما يسميه قضاء ولذلك قال وقت الاداء كما عبر صاحب الاصلي في وقت الأداء يخرج القضاء زاد الناظم هنا قال ثانيا عبارة الاصل ليس فيها ثانيا فعله في وقت الأداء فعله في وقت الاداء ها لخلل قيل لخلل وقيل لعذر هل يفهم منه أنه فعل مره ثانيه لا يفهم منه فعله وقت الاداء فعله وقت الاداء لخلل فعله وقت الأداء لعذر هل يفهم من الخلل أنه مرة ثانيه ان فهم فلا اشكالا ولا اعتراض وان لم يفهم حينئذ يريد يريد الاعتراض سلامة من هذا الاحتمال نص الناظم على ماذا على ثانيه يعني فعلا ثانيه احتياطا من الاداء فانه فعل أول والاعاده فعل ثانوي ويشتركان في كون كل منهما في وقت الاداء واضح اذا ثم قدر مشترك بين الاعاده والاداء ان كل منهما محدود الطرفين ابتداء وانتهاء يعني لا يقع الا في في وقت الاداء وعرفنا ثم فرق بين الأداء وبين وقت الأداء والمراد هنا وقت الأداء اذا قوله زاد الناظم هنا على الاصلي ثانيا أي فعلا ثانيا يعني فعل شيء ثانيا وهذه اخذها من المحل في حل العبارة قال فعل الشيء المعاد ثانيا لابد أن نقيده بماذا بان يكون ثانيا لعل يريد علينا ماذا الاداء ان الاداء فعل شيء في وقته والاعاده فعل شيء في وقته وان قيل لخلل او لعذر هذا او ذاك عينيد هذا بيان لسببي الاعاده لماذا أعاد لخلل لماذا أعاد لعذر اذا بيان لسبب الاعاده اما حقيقة الاعاده فهي فعل الشيء المعاد في وقته يعني وقت الاداء اذا لابد بماذا لا بد من احتراز عن عن الاداء فنقول فعلا ثانيا ليخرجا الاداء اذا زاد النظم على الاصل فعلا ثانيا ثانيا هذا صفة لموصوف محذوف فعلا ففعله وقت الأداء ثانيا ثانيا هذا صفة لموصوف محذوف تقديره ماذا وفعله وقت الاداء فعلا ثانيا فعلا ثانيا لان وصف بالفعل فعلا ثانيا اي فعل الشيء ثانيا ليخرج الأداء لان هذا يرد على صاحب الاصل الا إذا قيل ب... لان الفهم تختلفون في نقد التعريف قد يقول قائل انا افهم من الخلل انه ماذا ان الخلل لا يكون الا لشيء قد فعل صحيح قد يفهم هذا لكنه بالفهم ليس بالنص والاصل في التعاريف ان تكون بالمنطوق عنيد لخلل اذا فعل الشيء في وقت الأداء لخلل لخلل معناه ماذا قد فعله مرة اولى وحصل فيه خلل ثم فعله هذا محتمل إذا كان كذلك فالاعتراض على صاحب الاصل لكن الاولى تنصيص ثانيا أي فعلا ثانيا يخرج الاداء وهو مفهوم من قولي فعله اي فعل المعادي هكذا قال بعضه اعاده هذا خبر المبتدا فعله وان شئت قل العكس يصح ولا يصح يصح ها ها قال وفعل كل او فبعض ما مضى وقت له مستدركان به القضاء القضاء فصح انكم ماذا القضاء صح ان يكون مبتدا وما قبله لكن اعاده ما قال الاعاده قال اعاده يصح ولا يصح عاده نكره وفعل هذا هذا, معرفة هذا معرفة ولا يجوز الابتداء بالنكره اذا اعاده هذا نكره لكن يقال سوغ الابتداء به تقدم الخبر عليه وللاصل اعاده هذا ليس كقول القضاء يعني نكره عندئذ لك توجيه ويجوز ان يكون اعاده هو المبتدا بل هو الأولى لان المحدود الاصل ان يكون مبتدا نقول الانسان حيوان ناطق يجوز الوجهان لكن الاولى ان يكون الانسان هو هو هو المحكوم عليه هو المحدث عنه هو المخبر عنه والخبر يكون ما بعده الذي هو الحد هذا الأولى في تعريف او في اعراب في اعراب الحدود الحد مع المحدود فالحد خبر والمحدود المعرف ان يكون ماذا يكون إعادة هذا معرف فعله وقت الاداء ثانيا هذا معرف كذلك يعني مخبر به حينئذ اعاده هذا مبتدا يريد اشكان اعاده هذا نكره نقول جوز الابتداء به تقدم الخبر عليه ولك وجه اخر ان تقول اعاده هذا عنوانا كالتبويب والخاتمه والالى اخره فصارت اعلاما صارت عبد قيل اداء هنا صار علما واذا قيل قضاء صار صار هذا وجه ووجه صحيح لكن قل من, من يذكرهم اذا اعاده هذا مبتدا خبره ما ما قبلهم اعاده قال لخلل أو خاليا او للتنويع وفي الاصل قال فعله في وقت الاداء قيل لخلل وقيل لعذر قيل لخلل وقيل لعذر قال العطار قول قيل لخلل هذا من تتمه التعريف على طريقتي في ماذا حكايه الخلاف في التعريف لكن المراد به ماذا المراد به حكاية تعريفين وليس المراد حكاية خلاف في باطن تعريف وإنما أراد به ماذا حكاية تعرفين لكن على جهه الاختصار فبدلا من أن يقول فعله في وقت الأداء لخلل وقيل فعله في وقت الاداء العذر قال فعله في وقت الأداء قيل لخلل في تعريف وقيل في تعريف آخر لعذر اذا هما ماذا تعرفان وليس هو حكايه خلاف في تعريف واحده هذا غير مالوف كما مر معنا غير مالوف يعني غير مستساغ عند ارباب الفنون مطلقا في جميع الفنون أن يذكر ماذا ان يذكر الخلاف في ضمن التعريف ولذلك أو التي للشك هذه ممتنعه دخولها في الحد ممتنع لأن لا تفيد التعيين والعصر في التعريف ان يكون معينا للمهية والحقيقة فاذا دخلت أو التي للشك حنيد فسدت افسدت التعريف واذا كان كذلك فمن باب اولى حكايه الخلاف ان يكون ثم قولان حينئذ لم تحصل لم يحصل تمييز المهية والتعريف انما هو لماذا لتمييز المهية عن غيرها واذا حكى خلافا إذا ما تميز اذا قال العطار هنا قوله قيل لخلال الى اخره من تتمه التعريف كما صرح به في منع الموانع هو نفسه من السبكي وهو على طريقته التي انفرد بها من حكاية الأقوال ضمن التعريف حكايه الاقوال ضمن التعريف لا يقال الترديد منافي للتعريف قيل وقيل لا يقال الترديد منافي للتعريف لان نقول إنه ليس من الترديد المنافي له بل هو إشارة إلى اختلاف في التعريف وانهما تعريفان اذا انتقد واجاب وانهما تعريفان قال بكل منهما قائل وكانه قال علم المصنف كانه قال في قوه قوله الاعاده قيل فعله في وقت الأداء لخلل وقيل فعله في وقت الأداء لعذر اذا هما تعريفان ليس تعريفا واحدا متضمنا للخلاف هنا السيوطي رحمه الله تعالى جمع بينهما في حد بمعنى أنه ارتئى أن حقيقة الاعاده ان يجمع بين الوصفين كانه قول ثالث فعل الشيء فعل فعله في وقت الاداء لخلل ولعذر معان لخلل ولعذر ذكره بعض الوصوليين قال اعاده لخلل او خاليا اي سواء كانت الاعاده او سواء كان فعله شيء في وقت الاداء فعلا ثانيا لخلل واللام هنا اللام هنا تعليليه اذا عله الاعاده الخلل اذا الخلل ليس داخلا في مفهوم الاعاده وانما يقال ما سبب الاعاده الخلل فهو سبب حامل للاعاده لذلك الخلل ليس داخلا في مفهوم الاعاده اذ لو كان لازما لها كان لازما لاعاده لما صحت صلاه معاده صحيح فهمتم اذ لو كان الخلل لازما لمفهوم الاعاده لما صحت صلاه معاده اذ الخلل لازم لها وانما الخلل هذا السبب الحامل للاعاده اذا فعل الشيء في وقته فعلا ثانيه لماذا لسبب خلل اذا تقدم السبب والفعل مرة ثانيه هذا مسبب والسبب ليس داخل في حقيقه المسبب لو قيل بان الاعاده دخل في حقيقتها الخلل اذا لا توجد إعادة الا معها خلل اذا لا تصح صلاه المعاده البت لا هذا المراد ليس هذا مراد قاطعا سواء كان لخلل يعني الفعل مره ثانيه لخلل الخلل اضراب الشيء وعدم انتظامه اضراب الشيء وعدم انتظامه والمراد هنا الخلل في الفعل بمعنى ان تقع الصلاه مختله اما لفوات شرط أو لفقد ركن او فوات شرط او فقد ركن بمعنى انها باطله لا تصح فاسده حينئذ اذا فات الركن في العبادة نقول وقع خلل فيها وإذا فقد الشرط في العباده نقول وقع خلل فيها فنقول هذه الصلاة مختله ما حكمها يجب اعادتها يجب إعادته اذا فعل الشيء مرة ثانية لسبب خلل وقع في الفعل المعاد السابق ما سبب الخلل وهو ماذا فساد العبادة السابقة فساد العباده هذا المراد بالخلل وهذا هو المشهور عند كثير من من الاصولين أن الاعاده لا تكون الا في الواجب إذا قيل لخلل معناه لا يعاد الا ماذا الا إذا كانت العباده السابقة فاسدة باطله واما الاعاده لتحصيل فضيله فهذا ينفيه القول الأول كما سياتي اذا لخلل في فعله من فوات شرط او ركن كالصلاه مع النجاسه مثلا او بدون الفاتحه سهوا صلى وساها عن الفاتحه ما حكم صلاته باطله لفوات ركن ولو, ولو كان سهوا ولو كان سهوا ولو السهو لا يدخل في الأركان انما يدخل في ماذا في الواجبات لان ترك الـ الـ الركن هذا لا يجبر به بسجود السهو انما الذي يجبر بسجود السهو ماذا الو اجبت نحكم عن هذه الصلاه بانها مختله بانها مختله لخلل أي هي فعل ذلك لعذر من خلل واقع في الأولى الصلاه الأولى مثلا من فوات ركن أو شرط وبه جزم في المنهج ورجحه في المختصر يعني أن الاعاده لا تكون الا اذا كانت العبادة السابقه مختله باطله فاسده وقال السبكي إن كلام الاصوليين يقتضيه يعني تخصيص هذا للصلاح ب وإن وان الثاني الذي هو للعذر اقرب الى اطلاقات الفقهاء واللغه تساعده وليكن المعتمد وليكن المعتمد لان قوله لعذر او خاليا يعني من خاليا من عذر الذي هو فوات الشرط او ترك الركن بمعنى ان العباده الاولى لم تقع مختله وانما وجد ما يقتضي اعادتها لطلب فضيله كصلاه من ادى الصلاه منفردا ثم وجد جماعته فاعاد الصلاه هذه معاده هل لكون الصلاه السابقه مختله لا وانما لماذا لطالب فضيلته لطالب فض هذا عذر أم لا طلب الفضيله عذر ام لا عذر يعني سبب في الاقدام على على الاعاده حينئذ هذه الثانية التي هي اعاده ما لم تكن العبادة الأولى مختله في تسميتها صلاة معاده خلاف بين الاصوليين منهم من لا يرى انها انها معادة. ولا يرى أنه أن له الاعاده وإنما على نمط الفقهاء يسير ذلك بمعنى أن هذه معادة على الصلاح الفقهاء وليست على صلاح الاصوليين وإن كان معنى اللغوي الذي هو اعاده الشيء مره ثانيه هذا يقتضي الصلاح الفقهاء واضح هذا اذا عندنا الصلاحان في الاعاده هل تقيد بالخلل بان تقع العباده الاولى مختله ثم بعد ذلك تعاد هذا الصلاح اكثر اصوليين هو المرجع عند كثير منهم حين إذا ادى الصلاه صحيحه ولم يرتكب فيها ما يبطلها او يفسدها حينئذ لا يعيد فنعاده تسمى اعاده ثانيا مذهب الفقهاء ما هو اعم من ذلك بأن بان الاعاده تشمل المختله وما طلب لها الفضيله حينئذ تسمى معاده والعمل على اصلاح الفقهاء ومعنى والمعنى اللغوي يقتضيه ولذلك قال فليكن المعتمد يعني الذي يرجح هو مذهب الفقهاء في هذا المقام اذا قال السبكي إن كلام الاصوليين يقتضيه يعني تقييد الاعاده بالخلل وإن الثاني الذي والخالي من الخلل الذي سماه صاحب الاس الاصلي وقيل لعذر وإن الثاني اقرب إلى إطلاقات الفقهاء واللغه تساعده انوافق ماذا؟ وافق المعنى اللغوي قال في المصباح أعدت الشيء ارددته ثانيا هذا المعنى اللغوي ومنه من هذا المعنى إعادة الصلاة أعدت الشيء رددته مرة ثانيه هذا صادق على مطلق اعاده الصلاه سواء كان لخلل سابق أو لم يكن لخلل سابق والعمل على هذا عند عند الفقهاء وإن الثاني اقرب إلى اطلاقات الفقهاء واللغه تساعده فليكن المعتمد قول الناظم او خاليا يعني من عذر او خاليا من عذر يعني من سبب يقتضي ان تكون الصلاه الاولى ان تكون الصلاه الاولى يقتضي ان تكون خاليا من عذر هذا العذر ماذا يقتضي يقتضي ان تكون الصلاه الاولى مختله بان تقع الصلاه الاولى صحيحا اين يريد اعادها لمقتضن ان وجد مقتضن إن وجد عذر حينئذ نقول ماذا تسمى اعاده اذا ايهما أعم الخلل ام العذر العذر اعم من من الخلل فمذهب الفقهاء اعم من مذهب الأصولية أو خاليا من عذر وفي الاصل وقيل لعذر من خلل في فعله أولى أو حصول فضيله لم تكن في فعله اولا هذا الذي عاد القادر في تفصيل العذر حصول فضيله لم تكن في فعله اولا واشهر مثال أن يقال ادى الصلاة منفردا لسبب ما ثم وجد جماعته فاعاد الصلاة مرة اخرى هذا قطعا انه لم تكن مختله الا على قول من يرى أن صلاة الجماعه مثلا في الفرض انها شرط عيد وقعت ماذا اقعت مختله لكن على الصواب انها ليست بالشرط حينئذ نقول الصلاه صحيحه صلاه صحيحه اذا اقعى منفردا فصلاته صحيحة وإذا وجد جماعه فاعاد لطلب فضيله نقول هذا عذر هذا عذر ترتب عليه فعل شيء مرة ثانية اذا أو خاليا أي من عذر وفي الاصل وقيل عذر من خلل في فعله أو حصول فضيله لم تكن في فعله اولا وبهذا القادر يتميز العذر على الخلل فالعذر أعم عذر أعم من خلل والمراد به يعني بالعذر ما تكون الثانية فيه أكمل من الأولى ثانية أكمل من الأولى مع صحة الأولى وإن كانت الأولى صحيحة وكانت الأولى صحيحه وأما في الخلل الأولى ليست بصحيحه فرق بين النوعين وبني عليه الصلاة المكرره فعلى الأول ليست معاده لانتفاء الخللي وعلى الثاني بخلافه يعني الذي ينبني على هذا ماذا الصلاه لا يعبرون بدقه الاصوليين لا يعبرون بالمعاده يعني الا اذا عبرنا بالمعاد بالمعنى اللغوي لا اشكال فيها صحيح لكن المراد به بمعنى الصلاح لان لا يتوافق فيقال الصلاه المكرره ما حكمها على الأول لخلل ليست معاده وعلى الثاني لعذر معاده واضح الصلاه المكررة على الأول الذي اشترط الخلل لأن الأولى ليست مختله ولا تصح الاعاده الا إذا كانت الصلاه الأولى مختله يعني باطله فاسده حينئذ اذا اعادها لا لاختلال حينئذ تكون الصلاه مكررة صلاه مكرره ليست معاده ولذلك قالوا بني عليه على هذا التفريق بين الخلل والعذر الصلاه المكرره فعل الأول قول الأول قيل لخلل ليست معاده لانتفاء الخلل وعلى الثاني الذي قوله وقيل لعذر الذي اعم من من الخلل حينئذ تكون ماذا تكون معاده تكون معاده ولذلك زاد في الأصل قيل لخلل وقيل لعذر فالصلاه المكررة معاده والصلاة المكررة معادة تركها الناظم لأنها معلومة انها معلومة من السياق بمعنى أنه جمع بين القولين لخلل أو خاليا اذا الصلاة المكررة معادة فلا نحتاج إلى التنصيص لكنه نص على ذلك لانه ذكر القولين ولم يرجح قيل لخلل وقيل لعذر ما رجح أحدهم على الاخر بل سوى بينهما وعرسل القولين ولكنه قال والصلاه المعاده والصلاه المكرره معاده مكرره مطلقا لانه كانت الأولى لخلل لا يقال بأنها مكرره لا يقال بانها مكرره قال وصف الصلاه المكرره معاده وجعلهما قولين مرسلين يعني قيل لخلل وقيل للعذر جعلهما قولين مرسلين دون ترجيح لم يرجح أحدهم على الآخر لماذا قال لانه زيف في شرح المختصر تصاوب بن الحاجب للسبك شرحه لانه زيف في شرح المختصر القولين يعني ضعف القولين ضعف قولي اشتراط الخلل واشتراط العذر بما إذا تساوت الجماعتان من كل وجه بما يعني صور مساله اذا تساوت الجماعتان من كل وجه حينئذ ما العذر في الثانيه ليس فيه عذر لان العذر لابد ان يكون فيه مقتضى ماذا ان تكون الجماعه الاولى ها مكونه من اثنين والثانيه من عشره اذا وجد العذر او لا يكون الأول امام اي امام والثانيه لا يكون اورع أو اعلم او الى اخره اذا وجد العذر لكن إذا تساوتا حينئذ لا يوجد عذر فلم يظهر له ترجيح هذه الصلاه التي تساوت فيها الجماعتان قال بما اذا تساوت الجامعتان كل وجه واختار لذلك انها ما فعلت في وقت الأداء ثانيا مطلقا يعني في جمع الجوامع لم يرجح وانما قال قيل لخلل وقيل لعذر في كتاب اخر الذي هو المختصر رجح ماذا ما ذكره الناظم صيوطي قال لخلل ها خاليا هكذا قال لخللين أو او خاليا اذا جمع بينهما ولذلك قال ما فعلت في وقت الاداء ثانيا مطلقا يعني لا نقيدها بالخلل دون العذر ولا نقيدها به بالعذر دون الخلل بل نجعلهما ماذا متساويين معا كما ذهب اليه الناظم وهذه طريقه العلمي النظر في كلام المصنف سائليه كتاباته هذا العصر وليس الوقف معه او التوقف مع بعض كلامه وترك ما سواه قال هنا واختار لذلك انها ما فعلت في وقت الأداء ثانيا مطلقا أي عم عم من أن تكون لخلل أو لعذر أو لغيرهما او لغيرهما وعليه إذا تساوت الجماعتان فالثانيان معاده الثانيه معاده لا قال لخلل أو لعذر او لغيرهما عنيد يرد على من اشترط الخلل او من اشترط العذر اذا تساوت الجماعتان طبعا على القول الاول لخلل لا تصح تكون معادله صلاه مكرره وعلى الثاني يريد السؤال من العذر ليس فيه عذر ليس فيه عذر فذهب إلى أنه لا يشترط في الاعاده لا للخلل ولا ولا العذر وانما يكون اعاده الثانيه مطلقا أي أعم من أن تكون لخلل أو لعذر أو لغيرهما قال النظم الصوت شرحه وعلى ذلك اعتمدت في النظم يعني ترك ما ذكره في جمع الجوامع وأخذ ما شرح به مختصر ابن حاجب لما رجح في شرح مختصر ابن حاجب أن الحد أعم من الخلل والعذر قال مطلقا لا تقيد لا بالخلل ولا بالعذر ولا بغيرهما مطلقا فعل الشيء مرة ثانية في وقته اين اذا تسمى اعاده رجح هنا في النظم هذا المذهب ولذلك قال وعلى ذلك اعتمدت في النظم فقال وفعله هو وقت الاداء ثانيه اعاده لخلل او خالي اذا او هذه للتنويع او للتنويع وليست للشك ليست للشك يعني الحد هنا واحد صاحب الاصل ذكر تعريفين وهو ذكر ماذا ذكر تعريفا واحدا اذا كم تعريف للاعاده ثلاثه تعريفات ثلاثه تعريفات الاول فعله وقت الأداء لخلل الثاني فعله وقت الأداء لعذر الثالث فعله وقت الأداء مطلقا لا يقيد لا بخلل ولا بعذر ولا بغيرهما وهذا اختاره ابن سبك في شرح مختصر ابن الحاج ورجحه واعتمد السيوطي هنا وقول الناظم وقت الاداء فيه اعتبار الوقت في الاعاده بمعنى ان له مفهوما ان له مفهوما ما هو هذا المفهوم انها ان وقعت خارج وقت الاداء فلا تسمى اعاده وانما هي قضاء القضاء صح التعبير قال وقول الناظم اقتل الأداء فيه اعتبار الوقت في الاعاده قال الزركشي واعتبار المصن في الوقت في الاعاده يقتضي انها قسم من الأداء لا قسيم انها قسم من الأداء لا قسيم انها قسم من الأداء لا قسيم يعني قسم يعني فرض من الاداء قسيم بمعنى أنه مباين له كذلك المبني الاسم المبني هذا قسم من الاسم داخل تحته فالاسم أعم من الاسم المبني صحيح الاسم منه معرب ومنه مبني طيب الاسم المبني فقط باعتبار الاسمي نوعا قسم اذا كل مبني من الاسماء هو اسم وليس كل اسم هو هو مبني الفعل باعتبار الاسمي قسيم اذا لا يدخل تحته وانما يدخلان تحت ماذا تحت الكلمه واضح هذا الاعاده هل هي قسم للاداء ام قسيم قولان قولان اذا قيل الوقت معتبر فهي ماذا قسم من الاداء قسم من الاداء إذا قيل القول معتبر واذا قيل القول غير معتبر بل يصدق على تكرار الصلاة سواء كانت داخل الوقت أو خارجه وانه اعاده حينئذ صارت ماذا قسيما صار قسيما واصاب انه كما سياتي بينهما عموم وخصوص واعتبار المصنف الوقت في اعاده يقتضي انها قسم من الاداء لانها أداء مقيد بالفعل ثانيا لخلل او للعذر والاداء ماذا يكون اعم الأداء أعم اذا على القول بأن الاعاده قسم من الأداء لانها اداء مقيد اداء مقيد مقيد بماذا بخلل او عذر في الوقت اشتركا في الوقت لانها أداء مقيد بالفعل ثانيا لخلل او للعذر والاداء على هذا يكون عام لا قصيمه وهو ما صرح به العامدي خلافا لما وقع في عبارة المنهج والتحصيل انها ماذا أن الاعاده قسيم للأداء قسيم لل للاداء قالت افتزاني ظاهر كلام المتقدمين والمتاخرين انها اقسام متباينه يعني الأداء والقضاء والاعاده اقسام متباينه فمفهوم الأداء غير مفهوم الاعاده والعكس بالعكس وكذلك القضاء انها اقسام متباينه وانما فعل ثانيه في وقت الأداء ليس باداء ولا لا يسمى ماذا لا يسمى اداء ولا قضاء كانت متباينه يريد السؤال طيب تكرار الصلاه في وقت الأداء لخلل أو لعذر ماذا يسمى لا يسمى اداء لماذا لأن الأداء هو فعل الشيء في وقته إذا فعل مرة ثانية فالثاني غير الاول ثاني غير الاول حينئذ بماذا نصفه قالوا لا ادا ولا قضاء هذا حكايه عن متقدمين ومتاخرين من من الاصوليين لكن ليس هو الشائع ظاهر كلام المتقدمين والمتاخرين انها اقسام متباينه وان ما فعل ثانيا في وقت الاداء ليس باداء ولا ولا قضاء هذا كلام التفتزاني ولكنه منتقد عند كثيرين قال وفي اعتبار الوقت فيهما خلاف عند الاصوليين ومقتضى كلام الفقهاء انها للاعم من ذلك الوقت وبعده إذا كان مسبوقا باداء باداء مختل كصلاه فاقد الطهوري بمعنى أن النظر هنا عند الاصوليين والفقهاء ولذلك من سبكي يراعي مذهب الفقهاء في كثير من من الضوابط عند الفقهاء هي أعم هي هي عامه بمعنى انها فعل مثل ما مضى مطلقا فعلي ما مضى مطلقا بقطع النظر عن ماذا سبقها خلل املا في الوقت ام بعده تسمى ماذا تسمى اعاده والعمل عند أهل العلم على هذا بمعنى انه اذا قضى الصلاه بعد خروج الوقت ثم تبين خلل قيل له وجبت عليك الاعاده سمها ماذا سمها اعاده اذا الاعاده اعم اعاده اعم قالوا في اعتبال الوقت ومقتضى كلام الفقهاء انها للاعم من ذلك الوقت وبعده من ذلك الوقت الذي وماذا وقت الاداء وبعده يعني الوقت الخارج عن وقت الاداء اذا ولذلك نقول الاداء الاعاده تو جامع والإعادة تجامع القضاء تجامع القضاء بمعنى أن الأداء يصدق عليه اذا فعل مره ثانيه انه اعاده والقضاء اذا فعل مرة ثانيه فهو ماذا فهو اعاده فالاول اعاده الاداء والثاني اعاده القضاء والعمل على هذا كما كما ذكرنا اذا مقتضى كلام الفقهاء انها للاعم من ذلك الوقت وبعده إذا كان مسبوقا باداء مختل كصلاه فاقد الطهورين والعالي المحبوس بموضع النجس لا يجد غيره ونحوه مع انهم يطلقون على الثانية لفظ الاعاده وان فعلت خارج الوقت على مصلح الفقهاء يطلقون لفظ الإعادة على الثانيه وان فعلت خارجه الوقت عينئذ الاعاده تصدق على الأداء وتصدق على القضاء هذا في صلاح الفقهاء فعلم ان الاعاده لا يشترط فيها الوقوع في الوقت يعني وقت الاداء الاعاده لا يشترط اذا قول الناظم كصاحب الاصلي وفعل وقت الأداء هذا على مذهب الفقهاء ها قيد منتقد لانه حدد لنا الاعاده بانها بانها لا تكون الا في وقت الاداء وهذا لان قيد هنا ماذا قيد للاحتراز فاحترز عما اذا كررت الصلاه بعد خروج الوقت فلا تسمى ماذا فلا تسمى اعاده والصواب انها تسمى اعاده فعلم ان الاعاده لا يشترط فيها الوقوع في في الوقت بل هي عباره عن فعل مثل ما مضى عباره عن فعل مثل ما مضى بقطع النظر عما مضى هل وقع في الوقت ام بعده مطلقا كلما اعيدت عبادة وكان كانت الاعاده مشروعه سميت مطلقا كانت الاعاده مشروعه يعني مما اذن فيه الاعاده سميت اعاده بالمعنى للصلاح بل هي عبارة عن فعل مثل ما مضى سواء كان الماضي صحيحا أو فاسدا باثدا لخلل صحيحا لعذره مطلقا هذا مذهب الفقهاء كما ذكرنا وعلى هذا فبين الاعاده والاداء عموما وخصوصا من وجه بين الاعاده والاداء عموما وخصوص من وجه فينفرد الاداء في الفعل الاول مره الاولى يسمى اداءا ولا يسمى قضاء اولا العموم والخصوص من وجه يحتاج الى كم ماده 10 طيب اذا ينفرد الاداء عن الاعاده في المرة الاولى صلى المره الاولى هذه اداء ولم يحتج الى اعاده ان اعاد اجتمع عندنا الاداء والاعاده خرج الوقت فقضى فالصلاه مختله فاعادها صار ماذا اعاده القضاء اذا انفكى عن الاداء هذه صوره الانفكاك اذا اجتمعا فيما إذا كرر الصلاة في الوقت لخلل أو لعذر أو لغيرهما حينئذ نقول هذه صلاه معادة في وقت الأداء فاجتمع فهي اداء واعاده صدق عليه من الوصفان أداء وإعادة ثانيا هذه ماده الاجتماع المرة الأولى افترق الأداء الاداء عن الاعاده طب صليتوا العشاء لا كلكم معناتهم الصلاه لا اذا نقو المره الاولى ادا اذا فرض الاداء عن الاعاده لو احتاج محتاج الى اعاده الصلاه فاعادها فهي معاده لكنه في الوقت طيب إذا خرج الوقت وقضى صلاه فاذا بها مختله فاعادها هذا اعاده القضاء اجتمع ماذا القضاء والاعاده وهذه صوره الانفراد عن الأداء الاداء الأداء والإعادة بينهما عموما وخصوصا من وجه بناء على الصحيح أنه لا يشترط في الإعادة الوقوع في الوقت وقت الأداء بل هي اعم لما وقع في الوقت ولما وقع بعده يعني خارج الوقت قالوا على هذا فبين الاعاده والاداء عموما وخصوصا من وجه فينفرد الأداء في الفعل الاول وتنفرد الاعاده فيما إذا قضى صلاة وافسدها ثم اعادها ينفرد الأداء في الفعل الأول وتنفرد الاعاده باعتبار اعاده القضاء لانه خارج الوقت ويجتمعان في الصلاة الثانية في الوقت يجتمعان في الصلاه الثانيه في في الوقت اذا قول مصنفنا بكون تقييد الاعاده بانه وقت الأداء هذا منتقد لانه تبع صاحب الأصل قال الزركشي في البحر فالصواب أن الأداء اسم لما وقع في الوقت مطلقا مسبوقا كان او سابقا وان سبقه اداء مختلل سمي اعاده فالاعاده قسم من اقسام الاداء داخله تحته فكل اعاده اداء من غير عكس كل اعاده اداء من غير عكس كذلك فكل اعاده اداء الاداء عام فكل اعاده اداء كل انسان حيوان اذا الاعاده اخص الاعاده اخص كل اعاده اداء يكون الاداء ماذا عمل ويكون الاعاده اخص فاذا اشكل عليك هكذا كل انسان الحيوان كل انسان لان الانسان من الحيوان كل اعاده أداء من غير عكس ولا تغتر بما تقتضيه عبارة التحصيل والمنهاج من كونه قسيما لهم قسيما له هذا قول آخر ذهب اليه في في البحر والصوم قدمناه من كونه قسيما له بان يقيد الاداء الاولي والاعاده به بالثانويه إذا جعل اذا جعل الاداء قسيما للاعاده في وقت حينئذ الابود من قدر مميز هذا عن ذاك فنقيد الاداء الاولي اولا والاعاده به بالثانويه ثانيا افترقا اشتركا في جنس وافترقا في ماذا؟ في الاوليه والثانويه على هذا القول بان يقيد الاداء بالاوليه والاعاده بالثانويه والقدر مشترك بينهما العبادة الواقعه في وقتها المعين أما تقييد الاعاده بالخلل أو العذر فهو بيان لسبب الاعاده لا فصل مميز فظهر أن الاعاده أخص من الأداء على مذهب المصنف والاكثرين اعاده اخص من الاداء على مذهب المصنف والاكثرين ومباينه كالاداء والقضاء ومباينه كالاداء للقضاء وعلى القول بانها قسيم للاداء تكون الثلاثه متباينه اذا قيل قسيم حينئذ وقع التباين واذا قيل قسم حينئذ ماذا صار عندنا قسمان فقط اداء وقضاء والاعاده داخله تحت الأداء وتحت القضاء هذا هو الصواب صواب ان أن ان الاعاده قد تكون في الوقت فتجامع الأداء وقد تكون خارج الوقت فتجامع القضاء فليست قسما مباينا للاداء والقضاء قال في التهبير والاعاده ما فعل في وقته المقدر ثانيا ثانيا زاد البيضاوي وابن الحاجب والطوفي وجمع لخلل وبعضهم لعذر اذا هذان قولان مشهوران عند الاصوليين الاعاده ما فعل ما فعل ما قال فعله قال ما فعل عرف بماذا بما عرف به ابن الحاجب الاعاده يعني نظر الى المفعول ما فعل في وقته المقدر اذا قيد الاعاده بماذا بوقت الاداء وهذا مرجوح صاب انه لا يقيد بي بوقت الاداء بل هي عامه والعمل على ذلك عمل على على ذلك هو لو سئل الذي يفرق صلاه مختله قضا قعد الصلاة اعيد أعد الصلاه أعد أعد لا يقول افعل مره ثانيه اعيد الصلاه اذا هذه اعاده هذه اعاده ما فعل في وقته المقدر ثانيا احترازا عن الأداء فانه فعل في وقته المقدر اولا زاد البيضاوي وابن الحاجب والطوفي وجمع لخلل وهو الاكثر المشهور عند الاصوليين انها مقيده به بالخلل وبعضهم لعذر وفي مذهب مالك لا تختص بالوقت لتشمل الاداء والقضاء لا تختص بالوقت يعني بوقت الاداء بل هي أعم تكون في وقت الأداء وبعد خروج وقت الأداء هذا هو الصوم هذا هو صوم ومدى في مذهب مالك لا تختص بالوقت اي اذا وقعت بعد الوقت وكانت قد سبقت باداء مختل فانها تسمى اعاده وقيل هذه قضاء والاعاده مخصوصة بما فعل في الوقت وهو ظاهر الروضة يعني قول مالك هذا المنسوب لمالك لا تقتصر بالوقت وظاهر الروضة يعني روضة من قدام رحمه الله تعالى روضه الناظم ظاهر العبارة الأولى واطلاقها يشمل سواء كان الخلل في الفعل الاول او لا لعذر او لا فيدخل فيه لو صلى الصلاه في وقتها صحيحة ثم اقيمه الصلاة وهو في المسجد وصلى فإن هذه الصلاة تسمى ماذا تسمى معاده عند الأصحاب هذا الاصحاب الا أن يقول من يشترط العذر إن قعوده في المسجد عذره بعيد يعني إذا صلى ثم اقيمه الصلاه على من اشترط ماذا العذر حينئذ هل له ان يعيد أو لا في الظاهر ليس ثم عذر بظاهري ليس ثم عذرا حينئذ يدخل معهم إلا إذا قيل بأن قعوده في المسجد وهم يصلون هذا منهي عنهم حينذا صار ماذا صار عذرا فدخل فيه في الحدي قال الشيخ الموفق الاعاده فعل الشيء مرة أخرى وظاهر ولو كان خارج الوقت يعني ما عرف به من قدامه في الروضه لاعاده فعل الشيء مره اخرى هذا هو المعنى اللغوي هذا هو المعنى اللغوي وظاهره ولو كان خارج الوقت قال الطوفي وهذا اوفق للغه والمذهب يعني أصح بالنسبة للغه ومذهب الحنابل لان العمل عليهم اما اللغة فإن العرب على ذلك تطلق الاعاده يقولون اعدت الكره اذا كر مره بعد اخرى اذا عبر بالاعاده ورجع عوده على بدئه رجعه هو رجع عوده على بدءه أي عاد راجعا رجع عوده على بدءه أي عاد, عاد راجعا كما ذهب واعاده الله سبحانه وتعالى للعالم هو انشائه مرة ثانية قال الله سبحانه وتعالى كما بدأكم تعودون كما بدانا اول خلق نعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده اذا هذا هو المعنى اللغوي للاعاده واذا كان كذلك فيكون للصلاح موافقا ل المعنى اللغوي وليس في ذلك كله تعرض لوقوع الخلل في الفعل الاول يعني ردا على ما شاع واشتهر عند الاصوليه وأما المذهب موافقته فإن أصحابنا وغيرهم قالوا من صلى ثم حضر جماعه سن له أن يعيدها معهم من حضر من صلى ثم حضر جماعه سنه له أن يعيدها معهم إلا المغرب على خلاف فيها يعني إذا صلى وحده ثم حضر جماعته هل يسن له أن يدخل معهم يعيد الصلاه نعم اذا دل على ماذا على انه لا يشترط الخلل لا يشترط الخلل بمعنى ان من يشترط الخلل هذا خالف المعنى اللغوي ومن قال لعذر هذا وافق المعنى اللغوي كما مر قول السبكي قال هذا موافق للغه وهو المعتمد الذي هو مذهب الفقهاء اذا ما قال بأن فعل الشيء مرة ثانية لعذر هذا مطابق للمعنى اللغوي لأن المعنى اللغوي لا يشترط لاعاده أن تكون ماذا ان تكون لخلل فيه في الاول بل هي للاطلاق قال واما المذهب فان اصحابنا وغيرهم قالوا من صلى ثم حضر جماعه سن له أن يعيد معهم الا المغرب على خلاف فيها قال قلت سواء كانت صلاته الأولى منفردا او مع جماعته فقد اثبت الاعاده مع عدم الخلل في الاولى عقونيه صحيحه وفي مذهب مالك لا تختص الاعاده بالوقت بل هي في الوقت للاستدراك للاستدراك المندوبات وبعد الوقت لاستدراك الواجبات وهذا هو الصحيح يعني مطلقا لا يختص ليس التفصيل بالمندوبات وواجباته انما المراد انها لا تختص بالوقت هذا هو الصواب في المساله وقال البيضاوي ابن الحاجب والطوفي بمختصر وجمع لخلل في الأول فخصه الاعاده بذلك وقال جماعه من العلماء لعذر فهو خاص من الذي قبله هذا ما يتعلق بي بالاعاده وفعله وقت الاداء ثانيا اعاده لخلل او خاليا فجعل القولين في تعريف واحد وهو الصواب أن الاعاده هي اعاده الفعل مرة ثانيه مطلقا سواء كان الخلل في الاولى أو لم يكن خلل بمعنى انها خاليه من من الخلالية. ثم قال رحمه الله تعالى والوقت ما قدره الذي شرع من الزمان ضيقا او اتسعا هذا تعريف للوقت والوقت ما حده لانه اخذ الوقت أخذ الوقت في ماذا في تعريف الاداء وفي تعريفي القضاء وفي تعريفي الاعاده لا يلزم من بيان ما هو هذا الوقت وقد عرفناه فيما سبق أن البحث في هذه الاصلاحات الثلاث الاداء والقضاء والاعاده إنما هو في العباده ذات الحدين يعني عين وقتها وحد وما عدا ذلك فلا فليس داخلا ليس داخلا معنا مع ان بعضهم قد يطلق لفظ الاداء توسعا على بعض العبادات التي عين وقتها ولم يحد يقول ادى الحجة يعني امتثل ادى الزكاه يعني امتثل الى اخره لكن هل هو المراد بانه ما فعل في وقته ذي الطرفين الجواب لا واضح طيب قال والوقت ما قدره الذي شرع في الاصل ذكر ضابط الوقت في الأداء بعد تعريف الأداء يعني جمع الجوامع عرف الأداء ثم ذكر تعريف الوقت والصيوطي جمع بين الثلاثه ثم ذكر ماذا الوقت ذكر الوقت في الاصر ذكر ضابط الوقت في الاداء معنى تعريف الاداء وخالفه الناظم فاخره بعد اوصاف الثلاثه التي الاحكام اداء القضاء والاعاده ثم هو من زيادات المصنف على المختصرات الأصولية كما عبر زركشي في تشنيف المسامع لانه معلوم من حد الاداء يعني لا احتاج على زياده تبرع من المصنف بمعنى أن هذا معلوم لأن الادامه هو فعل العباده او ما فعل في وقته المقدر له شرعا اولا اذا قال في وقته المقدر له شرعا وان كان فيه شيء من الابهام أو الافهام بأن ما قدر يحتمل أنه عين ولم يحدد لكن المراد هنا بالمقدر ماذا ذي الطرفين كله اول وله وله اخر اذا هو من زيادات المصنف على مختصرات الاصوليه لانه معلوم من حد ذاته والوقت اي وقت العباده فالنايبه العم وضف الالهي او شيء تقول ماذا ال للعهد الذهني العهد الذهني. وقت ماذا وقت النوم ها وقت ماذا وقت المذاكره لا وقته العباده اذا ال هذا للعهد لانه اطلق على الوقت. أي وقت احتمل يليقن الوقت <تصفيق> اي وقت العباده اذا اما النائبه عن المضاف اليه او تكون قال للعهد الذهني عاد الذهني وشئت الذكري لما سبق لا اشكاله فيه ايش إشكال قال فيما مر ثم الاداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته ثم قال الوقت عاد المعرفه معرفه فهي عين الاولى لك ان تقول هذا معاني هنا متسعه اما ال عائد الذهني او للعهد الذكري لقوله وقته حد الاداء او نائب عن مضاف اليه اي وقت العباده والوقت اي وقت العباده المؤدات هو ما قدره الذي شرع ما اسم موصول بمعنى الذي مبهم تفسره بماذا من الزمان احسنت من هذه بيانيه اذا من الزمان هذا بيان لما لان الموصول مبهم فيحتاج الى ماذا يحتاج الى ما يفسره ما الذي فسر هنا من الزمان اذا والوقت زمان أو الزمان الذي قدره الشاعر زمان الذي قدره الشاعر ضيقا او اتساعا هذا التصنيف أو تقسيم للزمن المقدر شرعا اذا نفسر الذي أو ما هنا بالزمني والزمن معلوم يحتاج الى تعريف والوقت هو ما اي الزمن الذي الزمن الذي إذا جعلت ما موصولة ومر معنى قاعده أن ما في التعاريف يجوز ان تكون موصوله ويجوز ان تكون نكر موصوفه يجوز ولا يجوز يجوز ان تكون ماذا موصوله وان تكون نكره موصوفه عند التقدير لابد التراعي الاختيار يعني اذا قلت والصواب انها موصوله لا تقول الوقت زمن قدره الشاعر غلط وانما لانك قلت زمن هذا نكره اذا المفسر يطابق المفسه اي اخترت المعرفه قلت الزمن وان اخترت نكره قلت الزمن اذا فرق بينهما النوعين والوقت ما اي زمن الذي الذي قدره يعني حدده تقدير بمعنى, بمعنى التحديد الذي قدره ما اي زمن الذي قدره الذي شرع يعني الشارع, الشارع. من الشارع الله عز وجل هل يجوز ان يقال الشارح والنعم باب الاخبار شرع لكم من الدين ما وصى الايه شرع اذا اضيف اليه من الذي شرع الله فينطق الشارع لا اشكاله بعض المعاصرين وليس له وجه مع ان قاعد قاعده ان باب الاخبار اوسع من باب الصفات ومعلوم ان هذا جاء في النص جاء شرع لكم من الدين واذا جاز في حقي بارجا لو علا ففي حق النبي صلى الله عليه وسلم باب أولى لماذا لان صفات النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه ليست توقيفيه بخلاف البارده لو على صفات حقه توقيفيه اذا هذا يكون من باب الاخباري الذي شرع أي شارع من الزمان بيان لما قال من الزمان ضيق أو اتسع أو للتنويع فنوع لك الزمن الذي هو مقدر من جهه الشرع الى نوعين زمن مضيق لا يسع الا العباده فقط يعني لا يسع شيء اخر من جنسها من جنس العبادة وعما إذا اتسع لشيء آخر من جنسها فهو الموسع وليس المراد انه يتسع او لا يتسع لشيء اخر من غير جنس العبادة فالصوم مثلا هذا وقته صوم رمضان وقته ماذا مضيق أو متسع مضيق طيب قل لا يسع الوقت لعباده من جنس العبادة بمعنى ماذا انه اذا تعين الفرض حينئذ لا يتسع لنفل اخر وان كان يتسع لعبادات أخرى يجمع بين الصوم بين قراءه القران والصلاه الى اخره هذه من غير الجنس وليس هذا المراد المراد من عين العبادة ذاتها فلا يتسع الا لصوم رمضان فلو كانت عليه كفارات لا يصح ان يكون لأن المحل مشغول بفرض العين الذي هو الصوم لو كان عنده نفل لا يصح كذلك لماذا لكون الوقت ضيقا أما اوقات الصلوات خمس هذه متسعه لماذا لانها تسع الصلاه اربع ركعات ربع ساعة نصف ساعة ثم يسع غيره فتتنفل ما شئت من من الصلوات أما الصوم تجمع بين بين صوم رمضان والنفل في يوم واحد هذا لا تاتى لا يتاتى وانما تاتي بالفرض اذن ضيقا أو اتسعا هذا تفصيل تقسيم للزمن المقدر شرعا اما ان يكون مضيقا وإما ان يكون متسعا قول من الزمان ضيقا كزمن صوم رمضان أو اتسعا كازمان الصلوات الخمس وفي الاصل قال والوقت الزمان المقدر له شرعا مطلقا اراد باطلاق هنا ما يشمل النوعين الذي فصله السيوطي في في النظم ضيقا او اتسعا هو شرح لقوله في الاصم مطلقا فالزمان جنس والمقدر له شرعا أي للفعل خرج به زمان الفعل المامور به من غير تعرض للزمان كالنفل المطلق والفوري قلنا النفل المطلق هذا لم يعين له زمان هل كذلك لم يعين فضلا عن أن يحد له الزمان واما ما كان زمنه فوريا فذا عين له زمن لكنه لم لم يحدد اذا فرق بين النفل المطلق هل عين له زمن الجواب لا لماذا لان الانسان متى ما شاء ان يقوم فيصلي ركعتين قام فصلى الا في اوقات النهي ما عدا فهو مفتوح له اذا هل عين الشارع ساعة معينه الجواب لا اذا يسمى ماذا يسمى نفلا مطلقا يريد السؤال هل عين الشارع له زمنا الجواب لا بقي ماذا ما كان زمنه, زمنه فوريا وقلنا هذا في العبادات التي تقتضي صيغه افعل أن تقع على الفور كالحج والزكاه والكفارات نحو ذلك فالحج عين له الشارع زمنا لكنه لم لم يحد حينئذ خرج بهذا القيد المقدر له شرعا خرج ما لم يقدد له الشارع كالنوافل المطلقه وخرج ماذا ما لم يحدد له الشارع مع كوني قد عين له زمنا كالحج عين له زمنا منذ أن يدخل الشهر واذا به عنده اهليه التكليف وهو وجب عليه هذا وقته ليس له وقت آخر ولذلك لو اخره قلنا لا يسمى لا يسمى قضاء لان القضاء وصف لما كان محدود الطرفين ك الالواقات الخمسة له ابتداء وله انتهاء اذا كل ما لم يكن له ابتداء ولا انتهاء لا يكون داخلا معنا كل ما لم يكن له ابتداء ولا انتهاء فلا يكون داخلا معنا فخرج النوافل المطلقه التي لم يعين لها الشارع زمنا وخرج كذلك ما عين لها زمنا وهو وقت الامر بها لأن المصلحه كما مر معنا المصلحه في فعل المامور به لا في الوقت لا لا في الوقت بخلاف الصلاه الخمس فالمصلحه فيهما معا بمعنى أن الوقت مراعا من جهه الشارع فهو مطلوب وهو مقصود بخلاف ماذا الحج وبخلاف انكار المنكر وانقاذ الغريق كما مر معنا اذا الزمان جنس والمقدر له شرعا أي للفعل خرج به زمان الفعل المأمور به من غير تعرض للزمان كالنفل المطلق والفوري كالايمان فان الشرع لم يقد له زمانا وان كان الزمان ضروريا لفعليه لكنه ليس مقصودا للشارع ولا مامورا به قصدا فرق بين بين النوعين الزمن في انكار المنكر ها وهذا ليس مقصودا لماذا لان الغرض هو ايقاع الفعل الذي هو الانكار لان لأنه متعلق بالمنكر والمنكر هذا ها. ليس محدود طرفين متى ما شاء أن يعصي عص يعني ليس له زمن معين من أجل ان ان يعصي فاذا راى المنكر حينئذ وجب عليه الانكار إذا لا يناسبه التحديد وانما يناسب ماذا التعيين إذا راى وجب الإنكار إذا تعيين للوقت هنا صار فوريا واما التحديد اولا واخرا هذا لا يناسب هذه المامورات فلا يسمى شيء من ذلك اداء ولا ولا قضاء قول مطلقا اي سواء كان مضيقا كزمان صوم رمضان وايام البيض او موسعا ايام البيض هذه معينه اولى ها معينه معينه بمعنى انها لا تسع إلا, الا النفل فقط هذا النوع وهذا يرتبط به مساله اخرى وهي مساله النيه المعين مطلقا سواء كان واجبا هذه قد يسع عنها البعض صنف المعين من الصوم مطلقا سواء كان فرضا أو نفلا تعين له النية تعين له له نيه وانما تجوز النيه بعد طلوع الفجر مثلا في النفل المطلق اما المعين فلا لابد مماذا لابد من تبييت تبييت النية ولذلك صوم الست من شوال لابد من نيه وايام البيض لابد من نيه الاثنين والخميس لابد من نيه لانه معينه فلا يكفي حين في بالنهار يقول الله اني صائم حين ينسام قل لا هذا لا يكون مطلقا لكن لا يكون معينا لماذا لأن المعين يحتاج الى الى نيه المبيته ولابد انيه الصوفيه كله ابتداء وانتهاء كزك زمان صوم رمضان وايام البيض أو موسعا كزمان الصلوات الخمس وسنن الصلوات والضحى والعيد كل هذا موسع لانه يسع العبادة وما هو من جنسها وما هو من يعني من الصلوات فله أن يصلي الظهر اولا ثم يتنفل بما بمشى اذا جمع بين بين الصلاتين بين الفرض وما زاد عليه إذا وسع الفرض والزياده اما صوم رمضان فلا يسع الا ماذا الا وجوب الصوم لا يسع شيئا شيئا اخر وهذا الحد وهذا الحد اخذه من كلام والده حيث قال الأحسن عندي في تفسير الوقت أنه الزمان المنصوص عليه للفعل من جهة الشرع من جهه الشرع هكذا قال الصوت في شرحه وقد اخذه كذلك من تشنيف المسامع وسبقه اليه الشيخ عز الدين فقال في اماليه الوقت على قسمين الوقت يعني الشرعي الوقت الشرعي هذا اعم من وقت الأداء وقت الشرعي على قسمين الأول مستفاد من الصيغه الداله على المامور ما قطع النظر عن كون الشرعي حد للعباده ذلك الوقت أو لم يحد يعني ما اخذ من الصيغة وعلمنا أن الصيغه تدل على ماذا على الفور هذا المراد بالزمن على على الفور هذا ما اخذ من صيغه افعل وكونه للفور اصل المذهب اذا الصيغه بذاتها كما دلت على الوجوب دلت على على الفوريه لكن هل هذه الفورية محددة بطرفين ابتداء وانتهان الجواب لا اذا عين ولم يحدد فرق بين التعيين وبين التحديد وهذا القسم ليس فيه إلا قصد الفعل ليس فيه الله إلا قصد الفعل الفعل فالمصلحه عينيد ليست في الوقت وانما المصلحه في ماذا في ايقاع الفعل يعني نظر الشارع إلى فعل وقد مثلنا ب فرض العين وفرض الكفايه قلنا الفرق بينهما أن الشارع نظر في فرض العين إلى الشخص وفي فرض الكفايه الى الفعل لابد ان يوجد الفعل ولو من واحد لو اثنين والبقيه قد لا يفعلون اذا فرق بين النظرين فالشخص في فرض العين مقصود اصاله مقصود اصاله والفعل ليس الشخص الفعل في فرض الكفايه مقصود هنا في فعل المأمور وامتثال المأمور الذي عبر عنه طوفي بالفوريات الفعل مقصود اصاله والوقت ليس مقصودا اصاله بخلاف النوع الثاني الذي هو كأوقات الصلوات فالفعل قطعا مقصود والثاني الوقت مقصود أصالة كذلك لمصلحة تقع او يقع فيها الفعل اذن مستفاد من الصيغه الداله على المأمور وهذا القسم ليس فيه الا قصد الفعل فلا يوصف فعله باداء ولا قضاء لانهما فرعا الوقت ولا وقت لهم فرعا الوقت الذي بالتحديد اولا واخرا فإذا لم يكن اولا ولا اخرا فليس عندنا ادا ولا, ولا قضاء لأن الاداء ما وقع في وقت الأداء والقضاء ما وقع خارج الاداء ليس عندنا وقت ادا ولا وقت خارج الاداء الثاني قال ووقت يحده الشارع للعباده أو يحده الشارع للعباده مع قطع النظر عن كون اللفظ اقتضاه ام لا يعني ليس المرجع فيه إلى ماذا الى الصيغه الاول المرجع فيه في الزمن إلى اللفظ نفسه فناخذ الفورية من صيغه افعل لكن كونه الوقت لصلاه الفجر ماخوذه من صيغه افعل اقيم الصلاة قل لا هذا من دليل خالد فالنظر لا يكون إلى الى الصيغه نفسها إلى اللفظ قد يدل عليه اللفظ وقد لا يدل عليه اللفظ بخلاف النوع الأول فالنوع الأول مستفاد من الصيغه الداله على المام فهو لازم لها لا يفهم الفورية إلا من صيغه افعان أما النوع الثاني الذي حدده الشارح ابتداء وانتهال لا يشترط فيه أن تدل عليه اصيغه بل يعلم من من دليل مفصل ووقت يحده الشهر بالعباده وهذا قصد فيه زمان معين فالقسم الأول يسمى غير مؤقت فإن القصد منه الفعل من غير تعارض للزمان والقسم الثاني قصد فيه الفعل والزمان معا قصد فيه الفعل والزمان معا اما لمصلحه اقتضى التعيين ذلك الزمان وإما تعبدا محضا واذا لمصلحه تعين إذا علمنا واما اذا لم نعلم نسميه ماذا نسميه تعبدا محضا لكن لا انه في ماذا أن يكون المصلحه لأن قاعده كل حكم شرعي او كوني فهو مقرون بمصلحه علمنا أو لم نعلم ان نقول هذا مضطرد في جميع احكام البارجه اللوعانه كونيه وشرعيه قال والمراد بالوقت في حد الاداء هو الثاني دون الاول قول عز عز الدين ويترتب على ذلك أن إذا قلنا بالفور في الأمر فاخر الماموره لا يكون قضاء يعني على الأول حينئذ وجب عليه الحد في هذه السنه وجبت عليه الزكاه اليوم في هذا الشهر باخر هل يسمى قضاء لا يسمى قضاء لما مر معنا لماذا اولا قضاء حد القضاء فعله فعل العبادة خارج وقتها مقدر لها شرعا وهنا ليس عندنا خارج ثانيا قضاء لو اخرى حينئذ يصير ماذا قضاء القضاء اخر قضاء قضا قضاء, قضاء, قضاء. اذا صار ما تسلسل وهو وهو متن هذين الامرين كما ذكرته فيما مر معنا حينئذ لا تصل بالقضاء ويترتب على ذلك أن اذا قلنا بالفور في الامر تاخر الماموره لا يكون قضاء لانها انما خرجت عن الوقت الذي دل عليه اللفظ سرت يفعل الذي قدره الشرع فرق بين بين النوعين والوقت ما قدره الذي شرع من الزمان ضيقا او اتسعا والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين